ثلاثة عشر استمع إلى الحوار وأعده في عيادة الطبيب مرحبا يا دكتور مرحبا يا محمد، تفضل، ما بك؟ أشعر بألم في الحنجرة منذ ثلاثة أيام هل عندك كحة؟ نعم، عندي كحة هل عندك ارتفاع في درجة الحرارة؟ نعم أنا أشعر بالحرارة عندك نزلة شديدة وسأكتب لك وصفة طبية يجب عليك الاستراحة لمدة أسبوع وأن تتناول الأدوية بانتظام شكرا يا دكتور عفوا الحفاظ على الصحة واجب عليك